بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ويحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بل قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفكر أمانه ويسأل أيان يوم القيامة فإذا غاب البصر وخسف القمر وجمى الشمس وانكمر يقول الانسان يومئذ اين يسفر طلع لا ما جرى الى رصت يومئذ المستقر ينبئون الانسان يومئذ بما قد سما واخر فمن على نفسه بصيرته ولو القى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جماه قرآنه فإذا قرأناه فتبع قرآنا ثم إن علينا كلا كلابا تحبون العاجلة وتذرون الآفرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ كاسرة تظن أي يفعل بها كلا إذا فلغت الزرافية وكيلا من فراف وظن عنه الفراف الساق الشاك للشاك إلى ربك يوم إذن الشاك فلا صدق ولا صلى ولكن تذب وتظلى ثم ذهب إلى أهله يتنصى مولى لك فأولى ثم أولى أيحسب الإنسان أن يترك شدى أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ خسوها فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَيِّ في مُّحِيضٍ